Yeah. Thank <Sess> <Sess> <Sess> <Sess> فاتخذت من دوني is mm -hmm. ja, oh, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ما يَوْمًا تُزْلَزَلُ Allah man. فالأحزاب <تصفيق> وَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني لفضيله <تصفيق> الدكتور وَذْكُونَ فِي الْكِتَابِ إسْمَاءً يِلْلَّهُمَّ وكان يا امرؤ ان له بصدقاته وزكاته وكان عند ربه منصب لفضيله <تصفيق> الدكتور إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاروا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء إلا ما أَدَنِينِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ إِبْدَاهُ بِالْغَيْبِ وما نتنزل إلا بأمر ربك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فعبدوه واصبر لعين وقادته هل تعلم له سميا ويقول الانسان اذا ما مثل سوف اقبل ja. ثم لنحن أَعْلَمُ بالذين هم أولى بها صليا قال الذين كفروا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أرسلوا أثاثا ورئيا موسوعه <متحدث> النابلسي <متحدث> من <تصفيق> سيكفرون <تصفيق> به ZANG Go! Oh. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كم أنكنا قبلهم من قبل أن